رحلة العمر كلمات الشاعر عادل بن تركي الهذلي العمر رحله كلها عدة عوام رحله سفر ما ترجع كل البدايه والرابح اللي ما مشى خلف لوهام يطرد سراب ما لقي له نهايه ابى انحر رحلامي احلامي احلامي على روس الاقام واكتب لكم سيرة, سيرة سيرة حياتي رواية واكتب لكم سيرة حياتي روايه حكمة لها من واقع الخبرها احكام ولها تحت عرش الحكي من حنايا، أسرجت خيل الفكر وتعبت لا واهدرت وقتي لاجل تحقيق غاية. تسعى وراء الهجوه على جسر لا والحال وحقوقه وحقوقه ورايا والحال وحقوقه تركته ورايا وليا بدت لي حاجة قلت قدام ما هي منايا اللي وراها منايا غدي ونادي واتبع بروق الاحلام في ديرة ما شفت فيها عنايا غربة زمن تطرح تطرح من عوامي ارقام ارمي هدف وانا وانا وانا هدف للرماية ارمي هدف وانا هدف للرماية للوقت غدره بينت كل اللوام وللحاله عبره شفتها في المرايا وبعد إن عقلي من سبات الوهم قام وتلاشت احلام خارج فضاياه انت كفار الاماني الاماني الاماني بل اسلام وركزت لي فيها همت في همت المجد رايا وركزت لي فيها همت المجد شبكة ملامح